بسم الإسلام الرحمن الرحيم الله إذاعة طريق الإسلام على طريق شريط ب ك ة ا ل إ ن ت ن ت تقدم لكم ل ا ش ر السادس علاج الغضب جاء في ا ل س ن ة ح د ي ث ك ث ي ر ة في علاج الغضب نجملها في ا ل ع ا ف ي أ و ل ا أ ن الغضب يعالج بالوضوء ل أ ن ه فيه ف و ر ة والوضوء فيه تبريد و ل أ ن الغضب من الشيطان والوضوء فيه استكانه لله جل وعلا وتعبد لله فهو يسكن الغضب فمن غضب ف ي ش ر ع له الوضوء كذلك مما جاء في ا ل س ن ة أ ن ه إ ذ ا غضب وكان قائما أ ن يقعد وهذا من علاج اثار الغضب ل أ ن ه يسكن نفسه ومن أ ي ض ا علاج الغضب أ ن يسعى في كظمه و إ ب د ا ل ه بالكلام الحسن لمن قدر على ذلك ومن المعلوم أ ن ا ل إ ن س ا ن يبتلى وابتلاؤه يكون معه درجاته واجره وثوابه ف إ ذ ا ابتلي بما يغضبه فكظم ذلك وامتثل أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم وما حث الله جل وعلا عليه بقوله والكاظمين الغيظ وكظم غيظه وهو يقدر على إ ن ف ا ذ ه كان حريا بكل فضل مما جاء في ا ل أ ح ا د ي ث ب أ ن يدعى على رؤوس الخلائق إ ل ى ا ل ج ن ة و ا ش ب ه ذلك فهذا الحديث دل على هذا ا ل أ د ب العظيم فحري بطالب العلم وبكل مستقيم على أ م ر الله أ ن يوطن نفسه على ترك الغضب وترك الغضب لا بد له من ص ف ة تحمل عليه و ا ل ص ف ة التي تحمل عليه الحلم و ا ل أ ن ا ه ومن اتصف بالحلم و ا ل أ ن ا ه كان حكيما ولهذا الغضوب لا يصلح الغضوب لا يصلح أ ن يكون معالجا ل ل أ م و ر بل يحتاج إ ل ى أ ن ي ه د أ حتى يكون حكيما وكان للغضب بعض ا ل آ ث ا ر ا ل س ي ئ ة في قصص م ت ن و ع ة ولهذا نقول قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا تغضب ينبغي أ ن يكون بين أ ع ي ن ن ا دائما في علاقاتنا مع إ خ و ا ن ن ا ومع أ ه ل ن ا ومع الصغار ومع الكبار فكلما كان المرء أحلم و أ ح ك م في لفظه وفعله كلما كان أ ق ر ب إ ل ى الله جل وعلا وهذا من صفات خ ا ص ة عباد الله نعم وعن أ ب ي على شداد بن أ و س رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن الله كتب ا ل إ ح س ا ن على كل شيء ف إ ذ ا قتلتم ف أ ح س ن و ا ق ت ل ه و إ ذ ا ذبحتم ف أ ح س ن و ا ا ل ذ ب ح ة وليحد أ ح د ك م شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم هذا الحديث في باب آ خ ر وهو باب ا ل إ ح س ا ن فقال فيه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن الله كتب ا ل إ ح س ا ن على كل شيء فلفظ كتب يدلنا على أ ن ا ل إ ح س ا ن واجب ل أ ن لفظ كتب عند ا ل أ ص و ل ي ي ن من ا ل أ ل ف ا ظ التي يستفاد بها الوجوب وما تصرف منه يعني وما تصرف من ا ل ك ت ا ب ة قال الله جل وعلا م ث ل ان إ ا ل ص ل ا ة كانت على المؤمنين كتابا م و ق و ت ا فدل على وجوبها أ ش ي ا ء منها أ ن ه وصفها ب أ ن ه ا كتاب وقال جل وعلا كتب عليكم الصيام وقال جل وعلا كتب عليكم إ ذ ا ح م ر أ ح د ك م الموت وقال جل وعلا كتاب الله عليكم وقال جل وعلا وكتبنا عليهم فيها أ ن النفس بالنفس في آ ي ا ت ك ث ي ر ة فيها لفظ ا ل ك ت ا ب ة فلفظ كتب وما تصرف منه يدل على أ ن ه واجب يعني يدل على أ ن المكتوب واجب ومنه ا ل إ ح س ا ن إ ن الله كتب ا ل إ ح س ا ن على كل شيء وقوله هنا كتب ا ل إ ح س ا ن على كل شيء ك ل م ة على هنا فيها احتمال أ ن تكون كتابته ا ل إ ح س ا ن على كل شيء ك ت ا ب ة ق د ر ي ة يعني أ ن ه كتبها قدرا ب أ ن ا ل أ ش ي ا ء تمشي على ا ل إ ح س ا ن و أ ن الله جل وعلا أ ل ه م مخلوقاته ا ل إ ح س ا ن ويحتمل أ ن تكون ا ل ك ت ا ب ة هنا ش ر ع ي ة فيكون معنى قوله كتب ا ل إ ح س ا ن على كل شيء أ ن تكون على هنا بمعنى في يعني كتب ا ل إ ح س ا ن في كل شيء يعني لكل شيء وهذا يتجه إ ذ ا كانت ا ل ك ت ا ب ة ا ل ش ر ع ي ة يتجه الخطاب للمكلفين فلهذا مثل بمثال يتعلق بالمكلفين وهذا الثاني أ ظ ه ر يعني أ ن تكون ا ل ك ت ا ب ة ش ر ع ي ة و أ ن يكون معنى كتب ا ل إ ح س ا ن على كل شيء يعني في كل شيء أ و لكل شيء فعلى هنا بمعنى في كقوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حيث سئل أ ي ا ل أ ع م ا ل أ ح ب إ ل ى الله فقال ا ل ص ل ا ة على وقتها يعني في وقتها فيما هو معلوم في مجيء على بمعنى في في مواضع ومجيء في بمعنى على أ ي ض ا في مواضع إ ذ ا تقرر هذا ف ا ل إ ح س ا ن الذي كتب على المكلف لكل شيء ما هو ا ل إ ح س ا ن مصدر أ ح س ن الشيء يحسنه إ ح س ا ن ا و إ ذ ا كان كذلك ف ا ل إ ح س ا ن يختلف باختلاف الشيء ف إ ذ ا كان الشيء هذا ع ب ا د ة صار ا ل إ ح س ا ن فيها ب يعني ا ل إ ح س ا ن الواجب بتكميل ما به يكون إ ج ز ا ؤ ه ا وصحتها وحصول الثواب بها يعني تكميل ا ل أ ر ك ا ن والواجبات و ا ل ش ر ا ئ ت ل أ ن ه ا مما لم يكتب مع أ ن ه يكون بها ا ل إ ح س ا ن لكن ا ل إ ح س ا ن المستحب فالشيء هنا كتب ا ل إ ح س ا ن على كل شيء يعني في كل شيء الشيء هنا اخذنا منه العبادات وعرفنا الكلام فيها هنا كتب ا ل إ ح س ا ن في كل شيء يعني فيما تزاوله من أ م ر ك في حياتك وهذا ا ل إ ح س ا ن مطلوب منك دائما وهو أ ن تحسن في تعاملك مع نفسك ب أ ن تمتثل الواجبات و أ ن تنتهي عن المحرمات ل أ ن من لم يحسن هذا ا ل إ ح س ا ن كان ظالما لنفسه والظالم لنفسه من ارتكب بعض المنهيات أ و فرط في بعض الواجبات لهذا أ م ر الله جل وعلا في س و ر ة النحل بالإحسان فقال جل وعلا جل إ ن الله ي أ م ر بالعدل و ا ل إ ح س ا ن وايتاء ذي القربى هذا يشمل جميع ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ ح س ا ن في التعامل مع الخلق وهذا يكون ب أ د ا ء الحقوق التي لهم وعدم ظلمهم فيما لهم والخلق متنوعون أ ص ن ا ف شتى فكل أ ح د من الخلق له حق ف أ ع ل ى الخلق مقاما مما له حق النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف ا ل إ ح س ا ن المتعلق بالمصطفى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن تحسن في ا ل ش ه ا د ة له ب ا ل ر س ا ل ة ب أ ن تصدقه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فيما أ خ ب ر و أ ن تعبد الله على ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم و أ ن تقدم مراده عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في الدين على ما تشتهيه انت من ا ل أ ه و ا ء والبدع فهذا إ ح س ا ن في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم إ ح س ا ن في حق الوالدين أ م ر الله جل وعلا به في قوله وبالوالدين إ ح س ا ن ا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا فهذا إ ح س ا ن في حق الوالدين باعطاء الوالدين الحقوق ا ل و ا ج ب ة التي لهم إ ح س ا ن في حق المؤمنين ب ع ا م ة إ ح س ا ن في حق العصاه إ ح س ا ن في حق العلماء إ ح س ا ن في حق ولاه ا ل أ م ر إ ح س ا ن في حق الكافر أ ي ض ا وهكذا فكل نوع من أ ن و ا ع الخلق يتعلق به نوع من أ ن و ا ع ا ل إ ح س ا ن جاءت ا ل ش ر ي ع ة بتفصيله حتى الحيوان من الخلق تعلق ا ل إ ح س ا ن به بما بثل به المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله ف إ ذ ا قتلتم ف أ ح س ن و ا ا ل ق ت ل ة هذا تمثيل لنوع من أ ن و ا ع ا ل إ ح س ا ن تعلق بنوع من أ ن و ا ع المخلوقات فذكرنا أ ن ا ل إ ح س ا ن على كل المخلوقات يعني في كل المخلوقات التي تعاشرها ومن هذه المخلوقات الحيوانات فالحيوان كيف تحسن مثل المصطفى صلى الله عليه وسلم بالحيوان تمثيلا وتنبيها ل ل إ ح س ا ن في غيره فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف إ ذ ا قتلتم ف أ ح س ن و ا ا ل ق ت ل ة و إ ذ ا ذبحتم ف أ ح س ن و ا الذبح ة وليحد أ ح د ك م شفرته وليرح ذبيحته يعني أ ن تسعى في القتل ب أ ح س ن ا ل ط ر ا ئ ة وفي الذبح ب أ ح س ن ا ل ط ر ا ء ق وقوله ف إ ذ ا قتلتم ف أ ح س ن و ا ا ل ق ت ل ة هذا يشمل قتل من يستحق القتل من ابن آ د م أ و من الحيوانات والظاهر من السياق أ ن المقصود به الحيوان وحتى ا ل إ ن س ا ن م ع م و ر ب أ ن تحسن قتلته فيضرب بالسيف ضربه و ا ح د ة على ر أ س ه يعني بما يكون ي على ن ي ع رقبته بما يكون أ س ر ى في ذهاق روحه حتى الكفار أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم أ ن لا يمثل بهم لا تمثل بهم والا يقتل شيخ والا يقتل ا م ر أ ة ولا طفل إ ل ى آ خ ر ما جاء في ا ل س ن ة في ذلك قال و إ ذ ا ذبحتم ف أ ح س ن و ا الذبح أحسنوا يعني ب ح ث و ا عن أ ح س ن طريق للذبح فاذبحوا وليحد أ ح د ك م شفرته يعني بحيث لا ي ت أ ل م المذبوح حين الذبح يحد أ ح د ك م شفرته بحيث يكون إ م ر ا ر ه ا مسرعا في إ ز ه ا ق الروح حيث لا ي أ ت ي ويحاول أو يحاول فيكون مع ذلك إ ت ع ا ب الحيوان في إ ز ه ا ق روحه وهذا يدل على استخدام ا ل آ ل ا ت ا ل ج ي د ة في إ ز ه ا ق الروح في الحيوان فيخالف ا ل إ ح س ا ن ما قد يفعله بعضهم من أ ن ه لا يحسن الذبح ويذهب يتعلم كيف يذبح يذهب يتعلم ف ي أ ت ي عشر دقائق أ و خمس دقائق وهو يعالج هذه ا ل ذ ب ي ح ة وربما أو فرت من أو يعني جمزت من يديه وقامت والدم يتناثر ونحو ذلك مما قد يجرب بعضهم الذبح وهذا مخالف ل ل أ م ر ب ا ل إ ح س ا ن ا ل أ م ر ب ا ل إ ح س ا ن إ ح س ا ن القتله و إ ح س ا ن ا ل ذ ب ح ة أ ن يكون مسرعا في إ ز ه ا ق الروح في الحيوان ب إ ح د ا ث ا ل ش ف ر ة وان تكون يده أ ي ض ا محسنه لاستعمال ا ل ش ف ر ة في ذلك وهذا من ا ل إ ح س ا ن الذي أ م ر ن ا به حتى جاء من ا ل إ ح س ا ن الذي أ م ر ن ا به أ ن لا تذبح ب ه ي م ة عند ب ه ي م ة حتى لا تتاذى ب ر ؤ ي ة دم أ خ ت ه ا وهي تذبح فهذا أ م ر عام ب ا ل إ ح س ا ن في كل شيء ا ل إ ح س ا ن في ا ل ع ب ا د ة ا ل إ ح س ا ن في التعامل مع المرء مع نفسه ومع الخلق ومع الحيوان حتى مع النبات ف ي إ ح س ا ن حتى مع الجن حتى مع ا ل م ل ا ئ ك ة إ ل ى آ خ ر ذلك حتى مع مخلوقات الله في كل شيء إ ح س ا ن بحسبه وهذا مقام عظيم أ م ر الله جل وعلا به إ ن الله يامر بالعدل و ا ل إ ح س ا ن فعلى طلاب العلم أ ن يحسنوا في أ ق و ا ل ه م وفي أ ع م ا ل ه م وفي تعاملهم مع ربهم جل وعلا وفي تعاملهم مع الخلق ب أ ن و ا ع ه المكلفين وغير المكلفين الجبال والنبات والشجر والدواب إ ل ى آ خ ر ذلك فالله جل وعلا كتب ا ل إ ح س ا ن على كل شيء نعم بسم رب الأنبياء نبينا وصحبه والسلام والمرسلين الرحمن الرحيم الحمد العالمين محمد أجمعين المصنف رحمه الله والصلاة قال الله تعالى لله على وعلى آله أشرف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 متعلقه ب ا ل أ ز م ن ة و ا ل أ م ك ن ه يعني في أ ي زمان كنت وفي أ ي مكان كنت ل أ ن ك ل م ة حيث قد تتوجه إ ل ى ا ل أ م ك ن ه وقد تتوجه إ ل ى ا ل أ ز م ن ة يعني قد تكون ظرف مكان وقد تكون ظرف زمان وهي هنا م ح ت م ل ة ل ل أ م ر ي ن اتق الله حيثما كنت يعني ا ت ق الله في أ ي مكان أ و في أ ي زمان كنت و ا ل أ م ر ب ث ق و ى الله جل وعلا هنا على الوجوب ل أ ن التقوى اصل عظيم من أ ص و ل الدين وقد أ م ر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم ب أ ن يتقي الله فقال جل وعلا يا ايها النبي اتق الله وامر المؤمنين ب أ ن يتقوا الله حق تقاته و م ر ه م بتقوى الله ب ع ا م ة يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد و أ ش ب ه ذلك وتقوى الله جل وعلا جاءت في ا ل ق ر آ ن في مواضع ك ث ي ر ة و أ ت ت التقوى في مواضع أ خ ر بتقوى عذاب الله جل وعلا وب أ ن يتقي النار و أ ن يتقي يوم ا ل ق ي ا م ة كما قال جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه إ ل ى الله وقال جل وعلا واتقوا النار وهكذا في آ ي ا ت اخر فهذان إ ذ ا ن و ع ا ن ف إ ذ ا توجهت التقوى وصار مفعولها لفظ الجلاله يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله فمعنى تقوى الله جل وعلا هنا أ ن تجعل بينك وبين عذاب الله وسخطه و أ ل ي م عقابه في الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة وقايه تقيك منه وهذه ا ل و ق ا ي ة بالتوحيد ونبذ الشرك وهذه هي التقوى التي أ م ر الناس جميعا بها ل أ ن تقوى الله كما ذكرت لك من معناها ر ا ج ع ة إ ل ى المعنى اللغوي وهي أ ن التقوى أ ص ل ه ا واقوى فالتى فيها منقلب عن واو وهي من ا ل و ق ا ي ة وقاه يقيه و ق ا ي وقاية فالمتقي هو من جعل بينه وبين ما يكره وقايه بينه وبين سخط الله ع ذ ا ب ه واليم عقابه وقايه وهي في ا ل ق ر آ ن أ ي ا ل أ م ر بتقوى الله على ثلاث مراتب ا ل أ و ل ى تقوى أ م ر بها الناس جميعا يا أ ي ه ا الناس اتقوا ربكم في ايات وهذا معناه أ ن يسلموا أ ن يحققوا التوحيد و ي ت ب ر ع و ا من الشرك فمن أ ت ى بالتوحيد وسلم من الشرك فقد اتقى الله جل وعلا أ ع ظ م أ ن و ا ع التقوى ولهذا قال ج م ا ع ة من المفسرين في قوله جل وعلا إ ن م ا يتقبل الله من المتقين يعني من الموحدين و ا ل م ر ت ب ة ا ل ث ا ن ي ة أ و النوع الثاني تقوى أ م ر بها المؤمنون فقال جل وعلا يا ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله وهذه التقوى للمؤمن تكون بعد تحصيله كما هو معلوم بعد تحصيله التوحيد وترك الشرك فيكون التقوى في حقه أ ن يعمل ب ط ا ع ة الله على نور من الله و أ ن يترك م ع ص ي ة الله على نور من الله جل وعلا و أ ن يترك المحرمات ويمتثل الواجبات و أ ن يبتعد عما فيه سخط الله جل وعلا والتعرض لعذابه وهذه التقوى للمؤمنين أ ي ض ا على م ر ا س ب أ ع ل ا ه ا أ ن يدع ى ما لا ب أ س به حذرا مما به ب أ س حتى قال بعض السلف ما سموا متقين الا لتركهم ما لا ب أ س به حذرا مما به ب أ س وهذا في أ ع ل ى مراتب التقوى ل أ ن ه اتقى ما لا ينفعه في ا ل آ خ ر ة وهذه م ر ت ب ة أ ه ل الزهد والورع والصلاح والنوع الثالث من التقوى في ا ل ق ر آ ن تقوى أ م ر بها من هو آثم بها وذلك قول الله جل وعلا يا أ ي ه ا النبي اتق الله ومن أ م ر بشيء هو محصله ف إ ن معنى ا ل أ م ر أ ن يثبت عليه وعلى دواعيه فمعنى قول الله جل وعلا يا أ ي ه ا النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ي ع ن ي اثبت على مقتضيات التقوى ولا تطع الكافرين والمنافقين وذلك ق و ل ه جل وعلا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا آ م ن و ا بالله ا ل آ ي ة في س و ر ة النساء فوصف فناداهم باسم ا ل إ ي م ا ن ثم أ م ر ه م ب ا ل إ ي م ا ن وهذا معناه أ ن يثبتوا على كمال ا ل إ ي م ا ن أ و أ ن يكملوا مقامات ا ل إ ي م ا ن بحسب الحال ل أ ن لفظ يا ايها الذين آ م ن و ا له ا ل إ ي م ا ن له درجات فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا اتق الله حيثما كنت هذا خطاب موجه ل أ ه ل ا ل إ ي م ا ن يعني ل أ ه ل النوع الثاني فالمقصود منه أن ي أ ت ي بتقوى الله جل وعلا في أ ي مكان أ و زمان كان وهو أ ن يعمل بالطاعات وان يجتنب المحرمات كما قال طلق بن حبيب رحمه الله تقوى الله أ ن تعمل ب ط ا ع ة الله على نور من الله ترجو ثواب الله و أ ن تترك م ع ص ي ة الله على نور من الله تخشى عقاب الله قال ابن مسعود وغيره برجل س أ ل ه عن التقوى فقال أ ل م تمش ي على طريق فيه شوك فقال بلى قال فما صنعت قال شمرت واتقيت ل قال فتلك التقوى وهي م ر و ي ة أ ي ض ا عن عمر رضي الله عنه ونظمها ابن المعتز الشاعر المعروف بقوله خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أ ر ض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن ص غ ي ر ة إ ن الجبال من الحصى وهذا بعامه يخاطب به أ ه ل ا ل إ ي م ا ن ف إ ذ ا تقوى الله جل وعلا أ ن تخاف من أ ث ر م ع ص ي ة الله جل وعلا أ ن تخاف من الله جل وعلا فيما ت أ ت ي وفيما تذر وهي في كل مقام بحسبه التقوى في كل مقام بحسبه ففي وقت ا ل ص ل ا ة هنا تخاطب بالتقوى وفي وقت ا ل ز ك ا ة تخاطب بالتقوى في هذا المقام وفي وقت الاتيان ب س ن ة تخاطب بتقوى وفي وقت ا ل م خ ا ط ب ة بواجب تخاطب بالتقوى وفي وقت أ ن يعرض عليك محرم من النساء أ و المال أ و الخمور أ و ما أ ش ب ه ذلك من ا ل أ ن و ا ع أ و محرمات اللسان أ و أ ف ع ا ل القلوب من العجب والكبر أ و الازدراء و س و الظن إ ل ى آ خ ر ه في كل مقام ي أ ت ي ك هناك تقوى تخصه ف إ ذ ا تتعلق التقوى بالازمنه و بالامكنه و لهذا قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اتق الله حيثما كنت ل أ ن ه ما من مكان تكون فيه أ و زمان تكون فيه إ ل ا وثم أ م ر أ و نهي من الله جل وعلا يتوجه للعبد و ا ل و ص ي ة بالتقوى هي أ ع ظ م الوصايا ولقد وصينا الذين أ و ت و ا الكتاب من قبلكم و إ ي ا ك م أ ن اتقوا الله وكان ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم كثيرا ما يوصي بعضهم بعضا بتقوى الله وهم يعلمون معنى هذه ا ل و ص ي ة ا ل ع ظ ي م ة قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و أ ت ب ع ا ل س ي ئ ة ا ل ح س ن ة تمحها أ ت ب ع الفاعل أ ن ت و ا ل س ي ئ ة هي ا ل م ت ب و ع ة و ا ل ح س ن ة هي ا ل ت ا ب ع ة يعني اجعل ا ل ح س ن ة وراء ا ل س ي ئ ة بعد ا ل س ي ئ ة إ ذ ا عملت س ي ئ ة ف أ ت ب ع ه ا ب ح س ن ة ف إ ن الحسنات يذهبن السيئات كما قال جل وعلا و أ ق م ا ل ص ل ا ة طرفي النهار وزلفا من الليل إ ن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وفي الصحيح صحيح البخاري رحمه الله وغيره أ ن رجلا من ا ل ص ح ا ب ة نال من ا م ر أ ة قبله ف أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم و أ خ ب ر ه بالخبر مستعظما لما فعل ف ي س أ ل ه عن كفاره ذلك فنزل قول الله جل وعلا و أ ق م ا ل ص ل ا ة طرفي النهار وزلفا من الليل إ ن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فقال له عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هل صليت معنا في هذا المسجد قال نعم قال فهي كفاره ما أ ت ي ت وهذا يدل على أ ن المؤمن يجب عليه أ ن يستغفر من السيئات و أ ن يسعى في زوالها وذلك ب أ ن ي أ ت ي بالحسنات فالاتيان بالحسنات يمحو الله جل وعلا به أ ن و ا ع السيئات وكل س ي ئ ة لها ما يقابلها فليس كل س ي ئ ة تمحوها أ ي ح س ن ة ف إ ذ ا عظمت ا ل س ي ئ ة وكبرت فلا يمحوها إ ل ا الحسنات العظام ل أ ن كل س ي ئ ة لها ما يقابلها من الحسنات ولهذا جاء أ ن الرجل إ ذ ا غلط أ و جرى على لسانه ك ل م ة والكعبه او أ ق س م بغير الله ف إ ن ك ف ا ر ة ذلك من الحلف بالاباء و أ ش ب ا ه ذلك أ ن يقول لا إ ل ه إ ل ا الله ل أ ن ذاك شرك و ك ف ا ر ة الشرك أ ن ي أ ت ي بالتوحيد و ك ل م ة لا إ ل ه إ ل ا الله هي من الحسنات العظام ك ل م ة التوحيد من الحسنات العظام إ ذ ن فالسيئات لها حسنات يمحو الله جل وعلا بها السيئات وهذا يدل على أ ن ا ل س ي ئ ة تمحى ولا تدخل في ا ل م و ا ز ن ة وظاهر الحديث أ ن هذا فيمن أ ت ب ع ه ا يعني أ ن ه إ ذ ا أ ت ى ب س ي ئ ة أ ت ب ع ه ا بحسنه بقصد أ ن يمحو الله جل وعلا عنه ا ل س ي ئ ة ل أ ن ه قال و أ ت ب ع ا ل س ي ئ ة ا ل ح س ن ة تمحها ف إ ذ ا فعل س ي ئ ة سعى في ح س ن ة لكي تمحى عنه تلك ا ل س ي ئ ة والحديث الذي ذكرنا وعموم ا ل آ ي ة و ع ق م ا ل ص ل ا ة طرفي ا ل ن ه ا وزلفا و من الليل إ ن الحسنات يذهبن السيئات يدل على عدم القصد فالحديث هذا دل على القصد يعني أ ن يتبعها قاصدا و ا ل آ ي ه والحديث آ ي ة س ع و د والحديث حديث مسعود الذي في البخاري يدل على عدم اعتبار القصد فهل هذا في كل ا ل أ ع م ا ل أ م أ ن ه يحتاج الى ان يتبع ا ل ح س ن ة أ ن يتبع ا ل س ي ئ ة ا ل ح س ن ة حتى يمحوها الله جل وعلا عنه بقصد ا ل إ ت ب ا ع هذا ظاهر في أ ث ر ه ف أ ع ظ م ما يمحو الله جل وعلا به السيئات أ ن ي أ ت ي بالحسنه لقصد التكفير فهذا يمحو الله جل وعلا به ا ل خ ط ي ة ل أ ن ه جمع بين الفعل و ا ل ن ي ة و ا ل ن ي ة فيها ا ل ت و ب ة والندم على تلك ا ل س ي ئ ة و ا ل ر غ ب ة إ ل ى الله جل وعلا في أ ن يمحوها الله جل وعلا عنه إ ذ ن فهي مرتبتان ا ل م ر ت ب ة ا ل أ و ل ى أ ن يقصد وهي العليا أ ن يقصد إ ذ ه ا ب السيئه بالحسنه التي يعملها وهذا معه أ ن القلب يتبرا من هذا الذنب ويرغب في ذهابه ويتقرب إ ل ى الله جل وعلا بالحسنات حتى يرضى الله جل وعلا عنه ففي القلب أ ن و ا ع من العبوديات ساقته إ ل ى أ ن يعمل ب ا ل ح س ن ة ليمحو الله جل وعلا عنه بفعله ا ل ح س ن ة ما فعله من السيئات و ا ل م ر ت ب ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن يعمل بالخير مطلقا والحسنات يذهبن السيئات بعامه كل ح س ن ة بما يقابلها من ا ل س ي ئ ة فالله جل وعلا ذو الفضل العظيم إ ذ ا تقرر ذلك فالحسنه المقصود بها ا ل ح س ن ة في الشرع والسيئه هي السيئه في الشرع والحسنه في الشرع ما يثاب عليه والسيئه في الشرع ما ورد الدليل ب أ ن ه يعاقب عليه إ ذ ن فالسيئات هي المحرمات من الصغائر والكبائر والحسنات هي الطاعات من النوافل والواجبات قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بعد ذلك وخالق الناس بخلق حسن والناس هنا يراد بهم المؤمنون في جماع الخلق الحسن ب أ ن يحسن إ ل ي ه م ويراد بهم أ ي ض ا غير المؤمنين في معاملتهم بالعدل والخلق الحسن يشمل ما يجب على المرء من أ ن و ا ع التعامل بالعدل ل أ ه ل العدل و ا ل إ ح س ا ن لمن له حق ا ل إ ح س ا ن قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هنا خالق الناس بخلق حسن والخلق الحسن فسر بتفسيرات منها أ ن ه بذل الندى وكف ا ل أ ذ ى يعني أ ن تبذل الخير للناس و أ ن تكف أ ذ ا ك عنه وقال آ خ ر و ن إ ن الخلق الحسن أ ن يحسن للناس ب أ ن و ا ع ا ل إ ح س ا ن ولو أ س ا ء و ا اليه كما جاء ا ل أ م ر ب م خ ا ل ق ة الناس بالخلق الحسن والحث على ذلك وبيان فضيلته في أ ح ا د ي ث ك ث ي ر ة ومما جاء في بيان فضيلته قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ان ادناكم مني مجلسا يوم ا ل ق ي ا م ة أ ح ا س ن ك م أ خ ل ا ق ا ا ل م و ط ع و ن أ ك ن ا ف ا الذين ي أ ل ف و ن ويؤلفون وثبت عنه أ ي ض ا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه قال إ ن الرجل ليبلغ بحسن خلقه د ر ج ة الصائم القائم يعني المتنفل بالصيام و المتنفل بالقيام فحسن الخلق الذي يبذله دائما ط ا ع ة من طاعات الله جل و علا ف إ ذ ا كان دائم احسان إ ا ل أ خ ل ا ق على النحو الذي وصف ف إ ن ه يكون في ع ب ا د ة د ا ئ م ة إ ذ ا فعل ذلك ط ا ع ة لله جل وعلا وحسن الخلق ت ا ر ة يكون طبعا و ت ا ر ة يكون حملا يعني ط ا ع ة لله جل وعلا لا طبعا في ا ل م ر وما كان من حسن الخلق على امتثال الطاعه ة إ ل ز ا م النفس بذلك فهو أ ع ظ م أ ج ر ممن يفعله على وفق ا ل ط ب ي ع ة يعني لا يتكلف فيه ل أ ن ا ل ق ا ع د ة ا ل م ق ر ر ة عند العلماء أ ن ا ل أ م ر إ ذ ا أ م ر به في الشرع يعني أ ن ا ل م س أ ل ة إ ذ ا أ م ر بها في الشرع ف إ ذ ا امتثلها اثنان ف إ ن م ا من كان أ ك ل ف بامتثال ما امر به كان اعظم اجر في الاتيان بالواجبات كما ثبت في الصحيحين انه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال ل ع ا ئ ش ة ان اجرك على قدر نصبك وهذا محمول على شيئين الاول يعني مشروط بشرطين ا ل أ و ل أ ن يكون من الواجبات والثاني أ ن يكون مما توجه ا ل أ م ر للعبد به فيكون أ ج ر ه على قدر مشقته في امتثال ا ل أ م ر أ م ا النوافل فلا لحديث الذي ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن في تفاصيل ا ل ق ا ع د ة ا ل م ع ر و ف ة عند أ ه ل العلم م ن ع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 وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك إ ل ا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده امامك تعرف, على تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا هذا حديث عظيم جدا من وصايا المصطفى عليه الصلاه والسلام خص بها ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهذه الوصيه جمعت خيري الدنيا و ا ل آ خ ر ة النبي صلى الله عليه وسلم أ و ص ى عبد الله بن عباس و أ م ر ه بقول بقوله يا غلام إ ن ي أ ع ل م ك كلمات وهذا اللفظ فيه تودد المعلم والاب والكبير إ ل ى الصغار و إ ل ى من يريد أ ن يوجه ب ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ح س ن ة فهو استعمل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لفظ التعليم إ ن ي أ ع ل م ك كلمات وهي أ و ا م ر فلم يقل له عليه الصلاة والسلام اني ل ل والسلام ص ا ة إ امرك بكذا وكذا و إ ن م ا ذكر لفظ التعليم ل أ ن ه من المعلوم أ ن العاقل يحب أ ن يستفيد علما ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام إ ن ي أ ع ل م ك كلمات والكلمات جمع ك ل م ة والمقصود بها هنا الجمل ل أ ن الكلمه في الكتاب و ا ل س ن ة غير ا ل ك ل م ة عند النحات ا ل ك ل م ة عند النحات اسم أ و فعل أ و حرف أ م ا في الكتاب و ا ل س ن ة ف ا ل ك ل م ة هي ا ل ج م ل ة كما قال جل وعلا كلا إ ن ه ا ك ل م ة هو قائلها يريد بها ما جاء في ا ل ا ي ة قبلها ربي ارجعون وثبت أ ي ض ا في مسلم أ ن ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال أ ص د ق ك ل م ة قالها شاعر قول لبيد ع ل ى كل شيء ما خلى الله باطل ل ع كل شيء م الله خ ا ل باطل قال أ ص د ق ك ل م ة ف إ ذ ا ا ل ك ل م ة يعنى بها الجمل فقوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن ي أ ع ل م ك كلمات يعني إ ن ي أ ع ل م ك جملا ووصايا ف أ ر ع ه ا سمعك قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بعدها احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك هذه هي ا ل و ص ي ة ا ل أ و ل ى احفظ الله يحفظك فهنا أ م ر ه ب أ ن يحفظ الله ورتب عليه أ ن الله جل وعلا يحفظه وحفظ العبد ربه جل وعلا المراد منه أ ن يحفظه في حقوقه جل وعلا وحقوق الله جل جلاله نوعان حقوق و ا ج ب ة وحقوق م س ت ح ب ة فحفظ الله فحفظ العبد ربه يعني أ ن يمتثل احفظ الله أ ن ي أ ت ي بالحقوق ا ل و ا ج ب ة والحقوق ا ل م س ت ح ب ة ونعبر بالحقوق تجوزا ب ا ل م ق ا ب ل ة يعني الحقوق ا ل و ا ج ب ة والمستحبات فمن أ ت ى بالواجبات والمستحبات فقد حفظ الله جل وعلا ل أ ن ه يكون من السابقين بالخيرات والمقتصد أ ي ض ا قد حفظ الله جل وعلا إ ذ امتثل ا ل أ م ر الواجب وانتهى عن المحرم ف أ ج ن ى درجات حفظ الله جل وعلا أ ن يحفظ الله سبحانه وتعالى بعد اتيانه بالتوحيد بامتثال ا ل أ م ر واجتناب النهي و ا ل د ر ج ة التي بعدها المستحبات هذه يتنوع فيها الناس وتتفاوت درجاتهم قال احفظ الله يحفظك وحفظ الله جل وعلا للعبد على درجتين أ ي ض ا أ م ا ا ل أ و ل ى فهو أ ن يحفظه في دنياه ان يحفظ له مصالحه في بدنه ب أ ن يصحه وفي رزقه ب أ ن يعطيه حاجته او أ ن يوسع عليه في رزقه وفي أ ه ل ه ب أ ن يحفظ له أ ه ل ه وولده و أ ن و ا ع الحفظ لمصالح العبد في الدنيا فكل ما للعبد فيه م ص ل ح ة في الدنيا ف إ ن ه موعود ب أ ن تحفظ له إ ذ ا حفظ الله جل وعلا ب أ د ا ء حقوق الله جل جلاله و ا ج ت ن ا ب عن المحرمات و ا ل د ر ج ة ا ل ث ا ن ي ة من حفظ الله جل وعلا للعبد و هي أ ع ظ م الدرجتين و ارفعهما و أ ب ل غ ه م ا عند أ ه ل ا ل إ ي م ا ن و في قلوب أ ه ل العرفان نرجو الاستماع على الوجه الثاني من الشريط الوجه مواصلة الاستماع هذا على